ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين بيان بأن الملائكة, بأن الملائكة أولياء لله سبحانه وتعالى وفي ذكر الملائكة عموما ثم تخصيص ذكر جبريل وميكال بعد ذلك هذا دلالة على عظم قدرهما ورفعة شأنهما والإيمان بالملائكة أي الإخوة العزاء هو من أكمل البر قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه الآية ويكفر من كفر بالملائكة لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى وقد قال عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ثم ساق المؤلف كما ذكرنا هذه الآيات الكلمات الدالة على وجود الملائكة قال وتقدم ذكر حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فذكر فيه الملائكة وهذا الحديث في الصيحين من حديث أبي وريرة وعند مسلم من حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضان وأما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من حديث عائشة فعند مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلق من مارج من نار وأما آدم فقد خلق مما ذكر لكم أي من الطين وهل هل يقال عن الملائكة بأنهم أجسام نورانية ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يقال ذلك وإنما مقصود الحديث مقصود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلق أن ابتداء خلقهم إنما هو من النور ولا يوصف بأنه نور إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وهذا ما ذهب إليه ورجحه الشيخ رصيمي في هذا الموضع حفظه الله تعالى السؤال الذي بعده يقول فيه المؤلف عليه رحمة الله تعالى ما معنى الإيمان ما معنى الإيمان بالملائكة ما معنى الإيمان بالملائكة فأجاب رحمه الله تعالى هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون قال تعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون قال عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يسأمون ولا يستحسرون فبعد أن ذكر المؤلف وبدأ الكلام عن الملائكة أردفه بهذا السؤال عن معنى أنك تؤمن بالملائكة وهذا الإيمان بالملائكة يتضمن أموراً ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى أول شيء هو الإقرار بوجودهم لأن الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرانا عن وجود الملائكة، فهي بالنسبة لنا غيب، ولكن لا بد من الإقرار بوجودهم وإلا نراها لم نراها وإن لم نرها بأعيننا، لأن الله عز وجل أخبرنا عنها، ومن أصدق من الله قيلا، فأول شيء في معنى الإيمان بالملائكة الإقرار بوجودهم، المعنى الثاني. أنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون لا يدبرون شيئا من أمر الكون استقلالا إلا إذا أوكل الله عز وجل إلى أحدهم شيئا من هذه الأمور وليسوا بنات لله كما كان يدعي أهل الجاهلية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الأمر الثالث في معنى الإيمان بالملائكة التصديق بما ورد في شأنهم من أسماء وصفات وأعمال من أسماء يعني ما سمي في الكتاب أو في السنة الصحيحة نؤمن به كدسمية البريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم وأما الصفات فكما جاء في القرآن من صفاتهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وأما عن الأعمال فكما سيأتي في سرد المصنف بعد ذلك في أعمالهم أن منهم من هو موكر بقبض الأرواح ومنهم من هو موكر بالوحي ومنهم من هو موكر بالقطر إلى آخر ذلك على ما سيأتي الأمر الرابع في الإيمان, بالتط... في الإيمان بالملائكة هو محبتهم ومو... وموالاتهم فالملائكة يحبون الله عز وجل ويطيعونه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأنت مأمور بمحبة الملائكة وموالاة الملائكة قال عز وجل إن تتوبى إلى الله فقد صغت أروهكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والعلاقة الحميمة ما بين الملائكة وما بين المؤمنين تتصورها عندما تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة غافر الذين يحملون عرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعما فوفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يوم إذن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فهذه علاقة حميمة ما بين الملائكة وما بين عباد الله المؤمنين وذكر الشيخ العصيم حفظه الله تعالى من تتمة الكلام عن الإيمان بالملائكة بعد أن يقال أنهم خلق مربوبون مسخرون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون وأن يقال أنهم أوكل الله عز وجل إليهم أوكل الله عز وجل إليهم حمل الرسالة وأن يكونوا هم الذين يحملون الوحي ما بين الله وبين الأنبياء والرسل فهم رسل الله عز وجل إلى رسله من البشر إلى رسله من البشر. لماذا؟ لأن هذه أجل مهمة وكلت إليهم السؤال الذي بعده يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله عز وجل له ووكلهم به فأجاب رحمه الله تعالى هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام ومنهم الموكل بالسور وهو إسرافير عليه السلام ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات ومنهم موكلوا بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه ومنهم موكلوا بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم تسعة, ورس ورؤساؤهم تسعة عشر ورس ورؤساؤهم تسعة عشر ومنهم موكلوا بفتنة القبر، وهم منكرون ونكير ومنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون ومنهم وكر النطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مدارس الذكر ومنهم صفوف قيام لا يفطرون ومنهم ركع سجد لا يرفعون ومنهم غير, ومنهم غير ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى في هذا السؤال يسأل المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن تقسيم أنواع الملائكة بحسب ما هيأهم الله عز وجل له وبحسب ما أوكلهم الله عز وجل إليه من مهام، فقال رحمه الله تعالى هم بهذا الاعتبار أقسام كثيرة فمنهم وبدأ بأشرف مهمة وأعظمها كما بينا، وهم الملائكة وهم الموكل منهم الموكلون بالوحي وهو جبريل عليه السلام، فهو رسول الله عز وجل فورسول الله عز وجل إلى رسله وأنبيائه جميعا ولذا قال هنا رحمه وتعالى فمنهم وكلوا بأداء الوحي إلى وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام وجبريل هو رئيس الملائكة وأشرفهم وأعلاهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى قال عز وجل نزل به الروح الأمين وفي قراءة نزل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقد وصفه الله عز وجل وسماه أيضا بالروح القدس، وكذلك وصفه الله عز وجل بأنه رسول كريم. قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. ثم تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما صاحبكم بمجنون وقال رحمه الله تعالى في تفصيل أقسام الملائكة باعتبار ما هيئهم الله عز وجل له وما وكله إليهم فقال ومنهم موكل بالقطر أي بالمطر وهو إسرافين وكذلك موكل بالقطر وبالنبات كما صح بذلك الحديث كما ذكره أبو الشيخ في العظمة والطبراني وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال رحمه الله تعالى ومنه نوكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام والصور مقصود, مقصود به هو القرن الذي ينفخ فيه الملك الذي يأمره الله عز وجل بذلك عند نفخة الصعق فعندها يصعق الخلق جميعا ثم ينفخ إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقد جاء ذكر الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فهؤلاء هم أعظم الملائكة وأشرفهم وقال رحمه الله تعالى ومنهم موكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه ولم تصح تسميته بعزرائيل لم تصح تسمية ملك الموت بعزرائيل إنما يقال ملك الموت قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت وهل, وهل الملائكة أيضا الذين معه يقبضون الأرواح أم هو وحده الموكل بذلك، وهم له أعوان يتمون له العمل على قولين لأهل العلم واختار الشيخ رصيمي رحمه حفظه الله تعالى في هذا الموضوع بأن القابض للأرواح واحد وهو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. وأما تعدد الأعوان فإنما هو بحسب ما يوكل إليهم من تتمة من من تتمة أحوال الميت. لأنه إذا كان من أهل الجنة فإن روحه تتلقفها ملائكة الرحمة نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء وإن كان من غيرهم فتتلقفها ملائكة العذاب نسأل الله العافية قال رحمه الله تعالى ومنهم الموكل بأعمال العباد أي أنهم يكتبون أعمال العباد وهم الكرام الكاتبون وما من عبد إلا وعنده ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مراقب حاضر مراقب حاضر فهم يكتبون أعمال العباد قال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقد سماهم وقد جاء في الحديث بتسميتهم بالحفظة كما في حديث البطاقة المشهور وفيه أظلمك كتبت الحافظون أظلمك كتبت الحافظون ثم قال رحمه وتعالى ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله أي بأمر الله فهم فالملائكة هؤلاء يحفظون العبد من الهوام ومن الجن ومما لم يولد الله عز وجل أن يصيبه من نوائب الدهر أما إذا جاء قدر الله عز وجل فهم يخلون بينه وبين قدر الله وقال رحمه الله تعالى ومنهم موكل بالجنة ونعيمها وهو رضوان ومن معه فالجنة لها خزنة, فالجنة لها خزنة كما جاء في القرآن الكريم ولكن لم تصح, لم تصح تسمية رئيس الملائكة الخزنة للجنة برضوان والله أعلم وقال رحمه الله تعالى ومنهم وكلوا بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه فالنار لها خزنة فالنار لها خزنة رئيسهم يسمى مالكاً ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال إنكم ماتشون نسأل الله العافية ورؤساءهم ورسائل الملائكة هؤلاء تسعة عشر ملكا ق قال عز وجل عليها تسعة عشر قال رحمه الله تعالى ومنهم متكلب في صنات القبر وهم منكر وناكير أيهما اللذان يسألان العبادة إذا قبروا في قبورهم من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم وأما عن ضبط اسم هذين الملكين فقد جاء في الحديث عند التلمذي بإسناد حسن تسميتهم بمنكر يناكير والمحفوظ في اسم الملكين التجريد من ال وتحليتهما بأل فيقال منكر ونكير ويقال المنكر والنكير وأما ضبط النون فجاء بالفتح وجاء بالكسر في الأول فيقال منكر ونكير ويقال منكر ونكير ذكره الصنعاني عليه رحمة الله تعالى في كلامه في كلامه في شرحه على نظم للصيوط يسمى أبيات التثبيت والله أعلم قال رحمه الله تعالى ومنهم حملات العرش الملائكة الموكلون بحمل عرش الرحمن سبحانه وتعالى كما تقدم معنى في الآية قال رحمه الله تعالى ومنهم الكروبيون وهؤلاء اختلف العلماء فيهم ما معنى الكروبيون فمنهم من قال هم الملائكة المقربون الكروبيون كالقريبيون كالقريبيين تماما في المعنى فالقروبيون يعني القريبون من الله سبحانه وتعالى ومنهم من قالوا هم, ومن قال هم من حول حملات العرش ومنهم من قال أنهم ملائكة العذاب ومنهم من ذكر غير ذلك والواقع أنه لم يصح فيهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومنهم المذكَّر بالنطف في الأرحام بالنطف في الأرحام، وقد جاء فيهم حديث في الصحيح حديث ابن مسعود من قوله حدثنا الصادق المصدوق أنه يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفه إلى آخر الحديث ثم قال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كت كلمات بكت بأجليه ورزقه وعمله وشقي أو سعيد قال رحمه الله تعالى ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مدارس الذكر وكما جاء في الحديث عند مسلم كما جاء في الحديث أن هناك ملائكة سياحون يلتمسون حلق الذكري فإذا وجدوا أناسا يذكرون الله عز وجل اجتمعوا وارتفع بعضهم على بعض كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ومنهم صفوف قيام لا يفترون ومنهم ركع سجد لا يرفعون جاء ذلك عند الطبراني في الكبير وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق وحق لها أن طائت ما فيها موضع أربعة ما فيها موضوع أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع راكع أو سادد وهذا يدل على ماذا عبادة الملائكة لله سبحانه وتعالى وطاعتهم له قال رحمه تعالى ومنهم غير ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا ما جاءنا في الأخبار أو بعض ما جاءنا في أخبار الكتاب والسنة وقال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو ومن أثار الإيمان بالملائكة الكرام أيها الإخوة الأعزاء أول شيء أن العبد يستحي من عبادته فمن الناس من إذا ركع ركعتين أو صام يوما أو قرأ كتابا فإنه يطير فوق السحاب وأنه ما بلغ أحد من الأولين والآخرين ما بلغ هنظر إلى عبادة الملائكة وكيف أن منهم الركع ومنهم السجود ومنهم من يسبح لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مع ذلك جاء في صفاتهم في القرآن يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيتهم مشفقون هذا في حق الملائكة فما بالك بالعصات أمثال... فما بالك بالعصات أمثالنا الأمر الثاني من أثار الإيمان بملائكة أن تستحي أن تستحي أن تعصي الله عز وجل فإن الملائكة يكتبون أعمالك ويرون أفعالك ويسمعون كلامك لا تستحي من هؤلاء الكرام الكتبة أما تستحي من هؤلاء الكرام الكتبة العبد منا إذا كان يلاحظه أحد من الناس استحى منه أن يراه على ما يكره على ما يكره فما بالك بهؤلاء الكرام الكتبة الملائكة الأبرار الأمر الثالث أن نستدل بعظمة خلقتهم على عظم ربنا سبحانه وتعالى وكماله وجلاله سبحانه وتعالى فإذا كان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الأوصاف العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل قال وله, ست وله ستمائة جناح هذا ملك واحد له جبريل عليه السلام وجاء أجدا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أدن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين الشحمة وإذنه إلى عطقي مسيرة سبعمائة عام أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا ملك من الملائكة فما بالك بخالقهم سبحانه وتعالى يسأله أن يرزقنا تعظيمه وإجلاله حق الإجلال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سؤاله الذي يليه فقال ما دليل الإيمان بالكتب فأجاب رحمه الله تعالى أدلته كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآيات وغيرها كثير ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة شرع في الكلام عن الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى فسأل سؤالا عن دليل الإيمان بها وأجاب أن أدلتها كثيرة ذكر منها رحمه الله تعالى قوله تعالى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ألا هو القرآن والكتاب الذي أنزى من قبل يشمل جميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين وقو... وذكر قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ألا هو القرآن وما أنزل إلى إبراهيم ويصحف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى ألا كتابه التوراة وعيسى وكتابه الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم لا يفرق بين أحد منهم فنؤمن بهم جميعا لا نؤمن بعض ونكفر بعض كما يفعل هؤلاء ويكفي في ذلك قوله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب يشمل كل الكتب السابقة لنبينا صلى الله عليه وسلم فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو لم يحقق الإسلام وهو لا يعد من المسلمين قال عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظلنا ضل ضلالا بعيدا ثم قال رحمه الله تعالى هل سمي الجميع الكتب في القرآن؟ فأجاب سمى الله منها في القرآن هو سما الله عز وجل منها في القرآن في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وذكر الباقي جملة فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل وقال تعالى وآتينا داود زبورا وقالت تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا فنقول فيه ما أمر الله به رسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال هل كل الكتب ذكرت تفصيلا في القرآن أم منها ما ذكر إجمالا ومنها ما ذكر تفصيلا؟ فأجاب رحمه الله تعالى أن منها ما ذكر تفصيلا أي باسمه منها ما ذكر تفصيلا أي باسمه في القرآن الكريم فيجب الإيمان به تفصيلا فقال هذه الكتب التي ذكرت في القرآن التوراة والذي أنزل على موسى والإنجيل الذي أنزل على الذي انزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والزبور أصل الزبر هو الكتابة هو الكتابة وغلب بالعلمية على الكتاب الذي أنزل على داود الكتاب الذي أنزل على داود وصحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. فهي على ذلك خمسة، فعلى ذلك خمسة، وإن قلنا بأن صحف صحف موسى غير التورات فهي بذلك تكون ستة، فهي بذلك تكون ستة، وإن قيل أن هذه الصحف هي التوراة بعينها فهي خمسة. وذكر الله عز وجل الباقي إجمالاً، فهذا يجب فيه الإيمان إجمالاً. يجب فيه الإيمان إجمالاً. فقال عز وجل في ذلك وذكر الآيات التي تدل على ما ساقه المؤلف في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى. فما ذكر فما ذكر الله منها تفصيلا وجب الإيمان به تفصيلا وما ذكر إجمالاً يجب الإيمان به إجمالاً. ويكفي فيه قوله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أنزل الله من كتاب وقد جاء ذكر أن الكتب المنزلة مئة وأربعة وجاء ذلك في الحديث عند ابن ماجه ولكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل لكل نبي ورسول كتاب أم لا قولان لأهل العلم أختار الشيخ السندي حفظه الله تعالى في هذا الموضوع بأن لكل نبين ورسول كتاب. لأن لكل نبين ورسول كتاب. لقوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذلين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق وكلمة الكتاب كلمة كتاب جاءت محلات بأل فهذا يدل على الاستغراق فهذا يدل على على الاستغرق وعلى أن لكل نبي ورسول كتاب والله أعلم السؤال الذي بعده يقول رحمه تعالى ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل أنتم قلتم لابد من الإيمان بالكتب، فما معنى أنك تؤمن بالكتب؟ فبقال فأجاب رحمة تعالى معناه التصديق اللازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب من بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي ولا الرسول البشري، ومنها ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقال تعالى الموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وقال في عيسى وأتينا الإنجيل، وقالت تعالى وأتينا داو دزب أوراء، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل وقالت على في شأن القرآن، لكن الله وشهد بما أنزل لك أنزله بعلمي والملائكة وشهدوا كفى بالله شهيدا، وقالت على فيه وقرآنا فرقنا ونتقرأه على الناس على مكسو ونزلناه تنزيلا وقالت على وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات وقال تعالى فيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الآيات وغيرها كثير أورد المصنف رحمه الله رحمه الله وتعالى هذا السؤال لإيضاح معنى الإيمان بالكتب المنزّلة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى والإيمان بالكتب المنزّلة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى يتضمن معان أوره التصديق بأن بأن جميعها من الله سبحانه وتعالى إثداءً فهي منزلة من عند الله عز وجل حقيقةً الأمر الثاني أن الله عز وجل تكلم بها حقيقة تكلم الله عز وجل بها حقيقة الأمر الثالث أن الله أنزلها ليحكم بها النبيون بين الناس فقد بين فيها أمره ونهيا الأمر الرابع أن جميعها منسوخ بالقرآن الكريم أن جميعها منسوخ بنزول القرآن الكريم ثم ذكر رحمه الله تعالى من أنواع الوحي أن منها أن من من أنواع الوحي أن منها المسموع منه تعالى سبحانه وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة الله عز وجل يكلم رسوله بدون واسطة الملك بدون واسطة الملك من وراء حجاب كما وقع لموسى وكما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ومنها ما يكون بواسطة الرسول الملكي هو عليه السلام كما تقدم ومنها ما كتبه الله تعالى بيده ألا وهي التوراة وقد صح في ذلك الحديث جاء عند مسلم يحيني خط الله التوراة بيده وعند مسلم كتب الله التوراة قبل خلق آدم بأربعين عاما وقالت تعالى وكتبنا له في الألواح كل شيء موعداً تو وتفصيلاً لكل شيء ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى باق الأدلة على ما سبق من المعاني وأنواع الوحي وأنها منزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى السؤال الذي بعده فقال ما منزّت القرآن من الكتب المتقدمة فأجابه قال الله تعالى فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال أهل التفسير مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبين كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك لما ذكر مؤلف رحمه الله تعالى معنى الإيمان بالكتب وصلنا بأن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب منزلا أورد سؤالا عن مكانة القرآن بالنسبة لما سبقه من كتب الله سبحانه وتعالى، فأجاب رحمه الله تعالى بآيات محكمة منزلات من رب العالمين سبحانه وتعالى لإفادة المعنى المراد، وهذا وهذه رقيقة حسنة أن المستفت أن المفتي وأن المتكلم إذا سئل عن شيء فاستطاع أن يجيب بنص من الوحي فلا يعدل عن ذلك فبقدر الإمكان يذكر ما ورد في الوحي وهذا أفضل فأجاب رحمه الله تعالى بذكر هذه الآيات المنزلات من رب العالمين فقال عن ذكر قدر القرآن فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه صدقا أي أنه يصدق هذه الكتب، لو يصدق هذه الكتب، ومهيمن عليها أي حاكما عليها كما سئت بانه، وقالت على وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، وقالت على ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ثم ذكر رحمه وتعالى كلام أهل التفسير فقال مهيمناً مؤتمناً وشاهداً على ما قبله من الكتب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فيرجع معنى الهيمنة معنى هيمنة القرآن على ما سبقه من الكتب إلى معان أولها أن القرآن يشهد, يشهد بصدق هذه الكتب قال تعالى مصدقاً لما بين يديه الثاني أن القرآن شاهد بتحريف ما حرف وتبديل ما بدف قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون الثالث أنه حاكم بإقرار ما أقره الله تعالى منها كآية الرجم الرابع أن القرآن حاكم بما نسخه الله منها وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية الحفيد عليه رحمة الله تعالى قال القرآن شاهد عليها في الخبريات وحاكم عليها في العمليات شاهد عليها في الخبريات هذا الصدق وهذا كذب وحاكم عليها في العمليات هذا حرام وهذا حلال أو هذا منسوخ أو هذا باق ثم قال رحمة الله تعالى ولهذا يخضع له أي للكتاب الكريم كتاب القرآن الكريم كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عق... مما لم ينقلب على عقبين وذكر الآية الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فأصحاب الفطرة السليمة إذا سمعوا القرآن أذعنوا له وآمنوا به وصدقوه كما وقع من النجاشي وغيره السؤال الذي بعده يقول رحمه الله ما الذي يجب التزامه ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ فاجاب هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلنا مبارك مباركا فاتبعوه واتقوا وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقالت تعالى والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا نضيع أدر المصلحين وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصل النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث عليه مرفوع إنها ستكون فتن قلتم المخرج كنت من مخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وذكر الحديث بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مكانة القرآن لما سبقه من الكتب وعلو مرتبته وأنه مصدق لها ومهيمن عليها وحاكم عليها قال ما الذي يجب علينا على أفراد هذه الأمة تجاه هذا الكتاب العزيز فقال اتباعه ظاهرا وباطنا فهذا كتاب الله عز وجل وحبله المتين وصراطه المستقيم الذي أنزله نجاة للعالمين فيجب اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه القيام بحق هذا الكتاب العزيز وذكر الآيات التي تلوناها من منذ قليل ثم ذكر حديثين الحديث الأول وهو عن زيد بن أركم عند مسلم مرفوعا فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به والحديث الثاني عن علي مرفوعا هو عند الترمذي ولكنه ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم رحمك الله أن مدار الفلاح ومدار النجاة في الآخرة إنما هو بقدر اتباعك وتمسكك بكتاب الله عز وجل فكل من المتمسكين به والعاملين به والموقر له والمعظم لكتاب الله سبحانه وتعالى تكن من الفائزين وإذا أردت أن تتفجر ينبيع الحكمة في قلبك فعليك بالقرآن, فعليك بالقرآن والتمسك به ظاهرا وباطنا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما معنى التمسك؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ فأجابه حفظه وتلاوته والقيام به أثناء الليل والنهار والنهار وتدبر آياته وإحلال وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والإنزجار بزواجره والاعتبار بامثاله والتعارض بقصصه والعمل بحكمه والتسليم لمتشابهه ولقوف عند حدوده وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطنين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك والدعوة إلى ذلك على بصيره بعد أن ذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب لنا ما يجب على أفراد الأمة تجاه كتاب الله عز وجل وأعظموا التمسك به ظاهرا وباطنا أورد هذا السؤال ما مع التمسك بكتاب الله عز وجل؟ فذكر أفرادا كثيرا كثيرة لهذا المعنى العظيم فانظر إلى نفسك وقرأ هذه الكلمات المباركات من هذا العالم الجليل في معنى التمسك بكتاب الله عز وجل وعرض ذلك على نفسك فهل أنت فعلا ممن يتمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويعملون به ظاهرا وباطنا فأجاب بأن معناه بأن معناه معنى التمسك بكتاب الله عز وجل حفظه وتلاوته إلى آخر ما ذكر المؤلف ويتلخص ذلك في أمور أولا اعتقاد ما دل عليه الكتاب الأمر الثاني العمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه ثالثا تعظيمه وإجلاله أيها الإخوة الأعزاء إن الله عز وجل قد أنزل عليكم أفضل الكتب وأرسل إليكم خير الرسل وجعلكم خير الأمم وآخرة واجعلكم خير الأمم وآخرها فتمسكوا بكتاب الله عز وجل فهو سفينة نجاة فمن تمسك بالكتاب نجا ومن ترك كتاب الله عز وجل هلك وظل نسأل الله عز وجل العافية هذا ما فتح آخر ما فتح الله عز وجل به علينا في هذا المجلس نسأله سبحانه وتعالى نجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الله صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله